استمع إلى الفقرة، ثم أكمل الفراغات مستعيناً بالقائمة بيتي جميل وكبير المطبخ والصالة في الطابق الأول وفي الطابق الثاني غرفة النوم وغرفة الأطفال وغرفة الجلوس وشرفة صغيرة